وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آمين. أيها المستمعون الكرام، كنا قد بدأنا الكلام في احكام تجويد كتاب الله العزيز التي جاءتنا في كتاب الوجيز وقد وصلنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين فذكرنا منها الإظهار واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في الكلام عن حكم الادغام الادغام لغة أيها الأحبة في الله تعالى هو إدخال الشيء في الشيء الادغام لغة هو إدخال الشيء في الشيء واصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة نعيد هذا التعريف لكي يتضح في أذهان السامعين الادغام اصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك وكما تعلمون أيها الأحبة أن الحرف الساكن هو الذي يخلو من الحركات الثلاث التي هي الفتحة والضمة والكسرة يلتقي الحرف الساكن بالحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة وحروف الادغام ستة وحروف الإدغام ستة أيضا أي هي ستة كما هي حروف الاظهار، فعددها مشابه لعدد حروف الاظهار التي هي في العدد ستة مجموعة أي حروف الادغام الستة مجموعة في قولنا يرملون وينقسم الادغام إلى قسمين الاول الادغام بغنه ويسمى ناقصا يسمى ناقصا لذهاب ذات النون الساكنه والتنوين اي فلا يبقى للنون الساكنه والتنوين وجود في النطق وتبقى صفتهما وهي الغنه ومقدارها حركتان ومقدارها حركتان الحركة هي مقدار رفع الإصبع أو خفضه بصورة طبيعية. الحركة هي مقدار رفع الإصبع أو خفضه بصورة طبيعية. وحروف الإضعام الناقص هي الياء، الواو، الميم، النون. حروف الإضعام الناقص هي الياء، الواو، الميم، النون. وهي مجموعة بقولنا ينمو أو يومن مجموعة بقولنا ينمو أو يومنو ونضرب على حكم الادغام الناقص امثله مثال الادغام الناقص مع النون أي مع النون الساكنة مثال على الادغام الناقص مع النون الساكنة مع حرف الياء قال تعالى اين يقول فاصل الكلمه ان يقول فلما ادغمنا النون الساكنه مع حرف الياء الذي هو من حروف الادغام الناقص اصبحت تقرا ان يقول مثال على الادغام الناقص مع التنوين مع حرف الياء قال تعالى لقوم يؤمنون كانت الكلمتان في الأصل تقرأ على هذا النحو لقوم يؤمنون فلما أدغمنا الحرفين ببعضهما البعض صارتا تقران على هذا النحو لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون ولا ننسى ان مقدار الادغام الناقص حركتان مثال على الادغام الناقص مع النون مع حرف الميم قال تعالى مممحيص مممحيص مثال على الادغام الناقص مع التنوين مع حرف الميم قال تعالى هدم من ربهم هدم مثال على الإدغام الناقص مع النون مع حرف الواو مورائهم مورائهم مثال على الإدغام الناقص مع التنوين مع حرف الواو هدى ورحمة هدى ورحمه مثال على الادغام الناقص مع النون الساكنه مع حرف النون ان نقول ان نقول مثال على الادغام الناقص مع التنوين مع حرف النون حطة نغفل حطه نغفل فهذه ايها الاحبه في الله تعالى امثله على الادغام الناقص مع النون الساكنه ومع التنوين مع الاحرف الاربعه التي هي احرف الادغام الناقص وهي مجموعه في قولنا ينمو او يؤمن القسم الثاني من الادغام هو الادغام بلا غنه أي بلا تمديد لحرف الادغام ويسمى ادغاما كاملا لذهاب ذات النون الساكنه والتنوين وذهاب صفتهما وهي الغنه فلا يصحب الادغام الكامل غنه ابدا وللادغام الكامل حرفان هما اللام والراء الإدغام الكامل يقوم على حرفان اثنان لا ثالث لهما مجموعة في قولنا لر أو رل والحرفان اللذان يقوم عليهم الإدغام الكامل هما اللام والراء هنا معنا أمثلة على الإدغام الكامل نضرب هذه الأمثلة مع الحرفين الاثنين ألا وهما اللام والراء مثال على الإدغام الكامل مع النون الساكنة مع حرف اللام يبين لنا يبين لنا فكما تلاحظون أيها المستمعون الكرام قمنا بإدغام من نون الساكنة التي في كلمة يبين مع أول حرف ألا وهو اللام من كلمة لنا فأصبحت حرفا واحدا مشددا من دون غنة يبين لنا فلا يصح قراءتها يبين لنا لأن اللام والراء من حروف الادغام الكامل الذي يخلو من الغنة ولا تصاحبه غنة مثال على الادغام الكامل مع التنوين مع حرف اللام هدى للمتقين هدى للمتقين فادغمنا هنا التنوين الذي ورد بفتحتين على حرف الدال مع حرف اللام الذي هو أول الكلمة التي تلي كلمة هدى فصارت تقرأ هدى للمتقين مثال على الادغام الكامل مع النون الساكنة مع حرف الراء من ربهم من ربهم فادغمنا النون الساكنه مع حرف الراء الذي هو في الكلمه الثانية فصارت حرفا واحدا مشددا خال من الغنه وكما قلنا ايها الاحبه في الله لا يصح ان نمدد حرف الادغام لان الراء واللام من حروف الادغام الكامل الذي لا يصاحبه غنه من ربهم مثال على الادغام الكامل مع التنوين مع حرف الراء غفور الرحيم غفور الرحيم هنا ورد التنوين في حرف الراء بضمتين وبعد الكلمة الأولى جاء الراء في الكلمة التي تليها ألا وهي الكلمة الثانية. فأدغمنا التنوين في حرف الإدغام الكامل ألا وهو الراء فصارتا حرفا واحدا مشددا خال من الغنة غفور الرحيم إذا فالفرق بين الإدغام الناقص وبين الادغام الكامل أن الادغام الناقص لا بد فيه من الغنة التي مقدارها حركتان وكما قلنا أن الحركة تساوي خفض الإصبع ورفعه حركة طبيعية وأما الإدغام الكامل وهو يقوم على حرفان اثنان اللام والراء يخلو من الغنة يخلو من الغنة فهذا هو الفرق أيها الأحبة في الله بين الادغام الكامل والادغام الناقص والله تعالى أعلم. تنبيه يشترط أن يكون الحرف المدغم والحرف المدغم فيه من كلمتين. من كلمتين. أي حرف الادغام الأول في كلمة وحرف الادغام الثاني في كلمة أخرى تأتي بعدها. هذا بالنسبة للادغام الكامل أي لا يرد الادغام الكامل في كلمة واحدة لا بد أن يكون في كلمتين منفصلتين الكلمة الأولى فيها الحرف المدغم والكلمة الثانية فيها الحرف المدغم فيه فإن كان من كلمة واحدة فإنه يجب إظهاره خوفا من الالتباس وهذا هو سبب إظهار حروف الادغام الكامل مع النون الساكنه أو التنوين إذا كان في كلمة واحدة خوفا من الالتباس بالمضاعف ومثال ذلك صنوان كلمة صنوان إذا أضغمناها تصبح صنوان صنوان وهذا يؤثر على صحة نطق هذه الكلمه كذلك معنا كلمة قنوان إذا أدغمناها نقول قوان كذلك كلمة بنيان إذا أدغمناها نقول بنيان كذلك معنا كلمة الدنيا إذا أدغمناها نقول الدوية فلا يصح قراءتها على هذا النحو لكي لا تلتبس بالمضاعف والله تعالى أعلى وأعلم إذا بعد حكمي الإظهار والإدغام يأتي معنا حكم الإقلاب يأتي معنا حكم الإقلاب وقد فسر العلماء الإقلاب فقالوا الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه واصطلاحا هو جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة أي جعل حرف الباء مكان النون الساكنة أو الحرف المنون وللإقلاب حرف واحد فقط هو الباء ويكون اي يكون حرف الباء في كلمة وفي كلمتين فقد يرد الإقلاب في نفس الكلمة أو يرد في كلمة أولى وفي كلمة ثانية منفصلتين وعلى حكم الإقلاب نضرب أمثلة مثال على الإقلاب مع النون مع حرف الباء من بعد من بعد من جاء فيها نون ساكنة وبعد النون الساكنة جاء معنا حرف الباء إذا هنا لا بد من الإقلاب قلب النون الساكنة باء من بعد كذلك أنبياء الله أنبياء الله هنا جاء معنا النون الساكنة وبعد النون الساكنة ورد لدينا باء مكسورة وقلنا أنه بمجرد أن يلي النون الساكنة أو التنوين حرف الباء لابد من الإقلاب فنقلب النون الساكنة أو التنوين باء وهذا هو الذي يسمى الاقلاب أم انبياء الله وكما تعلمون ايها الاحبه في الله تعالى ان الباء مخرجها من الشفتين فعند الاقلاب لا بد من ضم الشفتين او جعل فرجه بسيطه بمقدار ورقه انبياء الله مثال على الإقلاب مع التنوين مع حرف الباء يومئذ, يومئذ بعضهم يومئذ ورد فيها تنوين يومئذ ورد فيها تنوين على حرف الذال وهو كسرتان تحت حرف الذال جاء بعدهما حرف الباء وهنا لا بد من الاقلاب فتقرا يومئذ بعضهم يومئذ بعضهم اذا تعرفنا على الحكم الثالث من احكام النون الساكنه والتنوين وهو الاقلاب بعدما تعرفنا على الحكمين الاولين وهما الاظهار والادغام ثم جاء بعدهما الاقلاب ونحن الآن مع الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفاء الإخفاء لغة هو الستر الإخفاء لغة هو الستر واصطلاح عبارة عن النطق بحرف ساكن خال من التشديد هو عبارة عن النطق بحرف ساكن خال من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين ويكون أن يكون الإخفاء في كلمة وفي كلمتين نعيد هذا التعريف فنقول الإخفاء هو عبارة عن النطق بحرف ساكن خال من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين ويكون في كلمة وفي كلمتين وحروفه خمسة عشر وحروفه خمسة عشر حرفا مجموعة في أوائل هذا البيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقا ضع ظالما نعيد البيت صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما أوائل الكلمات من هذا البيت هي الحروف الخمسة عشر التي يأتي معها الإخفاء إذا جاء بعدها التي يكون معها الإخفاء إذن فحروف الإخفاء خمسة عشر حرفا وحرف الإقلاب حرف واحد هو الباء وحروف الإضغام ستة أحرف مجموعة في قولنا يرملون وحروف الإظهار ستة أحرف مجموعة في البيت وهو أخيها كعلما حازه غير خاسر أخيها كعلما حازه غير خاسر ومعنا الآن أمثلة على الإخفاء مثال على الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف الصاد وحرف الصاد من حروف الاستعلاء ومن حروف التفخيم فلا بد أن يتبع الإخفاء الحرف الذي يليه فتفخم الغنة بناء وتبع للحرف الذي بعدها وهو الصاد فنقرا قوله تعالى هكذا ومن صالح من ومن صالح فلا يصح أن نخفي فنقول ومن صالح ومن صالح لا بد وان تفخم الغنه تبعا للحرف الذي بعدها اذا كان من حروف الاستعلاء مثال على الاخفاء مع التنوين مع حرف الصاد قاعا صف صفا قاعا صف قاع صفا صف فكما لاحظتم أيها الأحبة فخمنا الإخفاء تبعا لحرف الصاد الذي بعد التنوين مثال الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف الذال ومنذرين ومنذرين وهنا حرف الذال من حروف الاستفال وهنا حرف الذال من الحروف المرققه فترقق الغنه ويرقق الاخفاء تبعا لحرف الذال ومنذرين فلا يصح ان نفخم الغنه فنقول ومنذرين مثال الإخفاء مع التنوين مع حرف الذال عزيز ذو, عزيز ذو انتقام مثال الإخفاء مع النون مع حرف الثاء من ثمره من ثمره مثال الاخفاء مع التنوين مع حرف الثاء ازواجا ثلاثه ازواجا ثلاثه مثال الاخفاء مع النون الساكنه مع حرف الكاف المنكر المنكر مثال الاخفاء مع التنوين مع حرف الكاف كتاب كريم كتاب كريم مثال الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف الجيم من جاء, من جاء مثال الإخفاء مع التنوين مع حرف الجيم فصبر جميل فصبر جميل مثال الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف الشين من شيء من شيء مثال الإخفاء مع التنوين مع حرف الشين جبارا شقيا جبارا شقيا مثال الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف القاف من قرار من قرار مثال الإخفاء مع التنوين مع حرف القاف سميع قريب سميع قريب وهنا فخمنا الغنه تبعا لحرف القافي لكونه من حروف الاستعلاء مثال الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف السين إلا من سبق إلا من سبق مثال الإخفاء مع التنوين مع حرف السين قولا سديدا قولا سديدا مثال الاخفاء مع النون الساكنه مع حرف الدال من دون الله من دون الله مثال الاخفاء مع التنوين مع حرف الدال وكاسا دهاقا وكأسا دهاقا مثال الإخفاء مع النون الساكنة مع حرف الطاء من طيبات من طيبات وهنا فخمنا الغنة تبعا لحرف الطاء لكونه من حروف الاستعلاء مثال الإخفاء مع التنوين مع حرف الطاء حلالا طيبا حلالا طيبا مثال الاخفاء مع النون الساكنه مع حرف الزاي من زوال من زوال مثال الاخفاء مع التنوين مع حرف الزاي صعيدا زلقا صعيدا زلقا مثال الاخفاء مع النون الساكنه مع حرف الفاء من فضل من فضل مثال الاخفاء مع التنوين مع حرف الفاء عاقرا فهب عاقرا فهب مثال الاخفاء مع النون الساكنه مع حرف التاء وانتم وانتم مثال الاخفاء مع التنوين مع حرف التاء جنات تجري جنات تجري ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا اليوم وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته